أعلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الثنيا قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الثنيا أي. الاستثناء في البيع يعني يبيع شيئا ويستثني منه وهذا لا يخلو ان كان المستثنى معلوما ولا يوجد جهاله في المستثنى منه فهذا صحيح وإن كان المستثنى مجهولا أو معلوما لكنه يوجد جهارة في المستثنى منه فلا يصح إذا كان معلوما ولا يوجد جهارة في المستثنى منه فهذا صحيح كما سيأتي إن شاء الله إذا كان مجهولا المستثنى مجهول فلا يصح أو معلوما لكنه يوجد جهالة في المستثنى منه فلا يصح فحينئذ ما أوجد جهالة فإنه لا يصح وما لم يوجد جهاله فانه صحيح نعم اذا باع حائطا واستثنى شجره بعينها او قطيعا واستثنى شاته بعينها صح لأن... اذا باع حائطا حائط نخل واستثنى شجره بعينها او شجرات استثنى نخلة قال هذه استثنى شجرة عنب قال هذه مستثنات. استثنى شجرة فاكهة من اي نوع من انواع الفاكهة هذا صحيح لأنه لان المشتري اشترى هذا الحائط الا هذه الشجرة أو هذه الشجرات المعلومات المحدودات هذا معلوم لأن الحائط معلوم والمستثنى معلوم فلا جهالة في المستثنى ولا يوجد جهالة في المستثنى منه فهذا صحيح أو اشتراء أو باع قطيعا من الغنم وقال إلا هذه الشات وهذه الشات وهذه الشات واحدة أو أكثر فهذا صحيح لأن الغنم مشاهدة معلومة والمستثنى معلوم هذه وهذه وهذه مثلا هذا لا جهالة في الشيئين لا في المستثنى ولا في المستثنى من بخلاف ما اذا استثنى نخله او شجره لا بعينها هذا في جهاله قد ياخذ شجره قيمتها عشرة ريالات وقد ياخذ شجره قيمتها ألف ريال قيمه الثمره عليها لان تختلف وتتفاوت فلا يقول مثلا أبيعك هذا البستان إلا عشر نخلات نقول لا هذا غير صحيح ولا يقول أبيعك هذا القطيع من الغنم أو من الإبل أو من البقر إلا ثلاثة أو خمسة أو عشرة لأن لا ندري ماذا يأخذ من الثلاثة أو العشرة أو الخمسة قد يأخذ شيئا غال الثمن وقد يأخذ شيئا رخيص هذا في جهالة فلا يصح فرق بين أن يستثني شيئا معينا هذا لا جهالة أو يستثني شيئا غير معين كأن يكون يجعل له الخيار فهذا غير صحيح نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنى نهى عن الثنيا الا الثنية الثنية نهى عن الثنيا إلا ان تعلم قال الترمذي هذا حديث حسن هذا حديث صحيح نعم والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم نهى عن الثنيا يعني الاستثناء يعني استثنى شيء من المبيع إلا أن تعلم يعني بأعيانها يقول مثلا ابيع عليك هذا البستان إلا هذه النخلة أو هذه النخلات محددة هذه معلومة أبيع عليك هذا المستان بكذا إلا نخلة واحدة نقول هذه ثنية غير معلومة ما هي هذه النخلة الواحدة فيه نخلة بمئة وفيه نخلة بخمسة ألاف فما يصح الا أن تستثني شيئا معليا نهى عن الثنيا إلا أن تعلم والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أحكام بيعنا وشرائنا كما بين لنا صلى الله عليه وسلم أحكام صلاتنا وزكاتنا فالمسلم يتعبد ربه بالزكاة والصيام والصلاة والحج كذلك يتعبد ربه جل وعلا بالبيع والشراء لان من البائعين والمشترين من هو محارب لله ورسوله من من البائعين والمشترين من هو غاش مخادع فلا يرضى الله جل وعلا عنه ولا عن فعله وقد يكون عمل هذا سبب لرد صلاته وصيامه وزكاته وحجه يكون كسبه حرام فترد عليه صلاته إن الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاة أربعين يوما لقمة من الحرام يقذفها في جوف من بيع غير صحيح أو من بيع فيه ربا والمرابي محارب لله ورسوله وممحوق الكسب لا فائدة ولا بركة في كسبه فالمسلم يعتني في صحة بيعه وشراءه كما يعتني في صحة صلاته وصيامه التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما تمحق البركه البركة نعم وهذه معلومة وإن استثنى شجرة أو شاة مطلقة لم يصح للخبر وإن استثنى شجره أو شَاةً مطلقه يعني قال أبي عليك هذا البستان إلا شجرة واحدة أو إلا نخلة واحدة أو إلا خمس نخلات أو شاة واحدة أو خمس شياه أو نحو ذلك فلا يصح. نعم. وإن استثنى صاحب من الخبر ما المراد بالخبر قوله صلى الله عليه وسلم أن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا الا ان تعلم فالمطلقه ما تعلم ما حددت نعم وان استثنى صعا معلومه او باع نخله واستثنى ارطالا معلومه فعنه انه يصح للخبر والمذهب انه لا يصح لان المبيع انما علم بالمشاهده والاستثناء يغير حكم المشاهدة فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة وإن استثنى آسعا معلومة استثنى آسع معلومة قال أبيعك مثلا هذا السنبل اللي تراه في هذه الأرض الواسعة إلا مئة صاع أنا أريدها لنفسي مئة صاع أو قال أبيعك هذه الصبرة من الحب إلا خمسين صاع هذا يقول فعنه أنه يصح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح هذا لأن المستثنى معلوم مئة صاع أو خمسين صاع أو أقل أو أكثر والمذهب يعني قول الآخر وهو المعتمد في المذهب أن هذا لا يصح أن هذا لا يصح لما مع ان الاصع معلومة لأنه قد يوجد جهاله في المستثنى منه في المستثنى منه كما قدمته يوجد جهاله في المستثنى منه المستثنى منه معلوم الآن لكن إذا استثني منه خمسين صاع صار مجهول ما وش شيفك فمثلا قال أبيعك هذه الصبرة هذه الصبرة مشاهدة إلا خمسين صاع أنا في حاجة إليها الخمسين الصاع معلومة لكن هذه الصبرة إذا أخذنا منها خمسين صاع ما ندري كم يبقى ربما لا يبقى إلا عشرة عصر أو يبقى عشرين صاع أو يبقى خمسة عصر ما ندري لأن استثنينا شيء معلوم لكن هي بعد أخذ هذا المستثنى منها تكون مجهولة فقد يقول مثلا ابيعك هذه الصبره يشاهدها كثيره فيها خير يقول استثني منها مئة صاع ياتي الكيال يقول شريت مثلا فياتي الكيال ليكيل مئة صاع فيكيل منها مئة صاع فما يبقى منها الا القليل فهي معلومه قبل ان يستثنى منها لكن لما أخذ المستثنى منه ربما المستثنى ما بقي في المستثنى منه إلا شيء يسير نعم. ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك ولو باع الصبرة إلا قفيزا كذلك مثل ما تقدم ولو باع الصبرة إلا قفيزا لم يصح يعني باع الصبرة من الطعام إلا خمسين صاع أو ثلاثين صاع أو أقل أو أكثر ما صح لأنه لا يدري كم يبقى نعم ولو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح لأن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم ولو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا المكوك مكيال قديم قالوا يسع صاع ونصف مكوك مكيان قديم عرف في زمن من الازمنه كما يقال مثلا في العهد القريب كيلة كيلة أو رطل أو قنطار أو من هذه مصطلحات في عصر من العصور تكون معروفة ثم قد تنقرض وتنسى فالمكوك مكيال يسع صاع ونصف قالوا عنه فإذا باعه من هذه الصبرة قفيز إلا مكوك صح لأن المبيع معلوم وهو القفيز والمستثنى معلوم وهو استثنى من هذا البيع مثلا من القفيز صاع ونصف بخلاف ما لو استثنى من الصبره عصا معينه لا يكون مجهول لأننا لا ندري ماذا يبقى في الصبره لكن هو اشترى شيء معلوم قفيز معلوم عدد اصواعه معلومه عندهم سيؤخذ يستثنى من القفيز صاع ونصف مثلا او صاعين او ثلاثه اصع لا باس هذا صحيح وان باعه دارا الا ذراعا وهما يعلمان ذرعانها جاز وكان مشاعا منها والا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها وان باعه دارا او ارضا او مزرعه او اي عقار الا ذراعا او عشره اذرع او مائه ذراع او الف ذراع وهما يعلمان ذرعانها يعلمان ذرع هذه المساحة صح لأنه استثنى معلوما من معلوم هذه الأرض مثلا ألف متر قال بيعك هذه الأرض واستثني منها مئة متر صح وتكون مشاعة فيها لأن الأرض معلومة أنها ألف متر والمستثنى معلوم أنه مئة متر يعني مستثنى من هذه الأرض عشرها وكان مشاعا منها يعني غير محدد وإذا حدده في جهة صحة بشرط أن يكونوا يعلمون المساحة لكن لو قال أبيعك هذه الأرض الذي ترى أو هذه المزرعة مثلا واسعة ما يدرى كم ذرعها إلا استثني منها ألف متر أريدها سكنا لي نقول هذا ما ينصح لأنه استثنى معلوما من مجهول ما يعلم كذ... كم ذرع المزرعة حتى يستثني منها ألف أو أقل أو أكثر أما إذا عالما ذرى المبيع وعالما ذرى المستثنى صح. نعم نعم ولو باعه سمسما إلا كسبة أو قطنا إلا حبة أو شاة إلا شحمها أو فخذها لم يصح لأنه مجهول فيدخل في الخبر وإن باعه سمسما إلا كسبه أو قطنا إلا حبه أو شاة إلا شحمها أو تمرا إلا نواه مثلا أو بطيخا إلا حبه يعني استثنى من هذا المبيع جزءا منه لا يعلم قدره فهذا السمسم مثلا قال أبيعك إياه تأخذ زيته والباقيلي ترده علي أو قال أبيعك هذا السمسم بشرط ان زيته لي ولك الباقي هذا مجهول او قال ابيعك هذا القطن الا حبه فانا في حاجه اليه بذر او قال ابيعك هذا التمر الا نواه اريد نوى التمر هذا علفا لدوابي هذا مجهول ماذا يقول إليه قد يكون هذا الحب المستثنى منها القطن هذا أربعين كيلو وقد يكون عشرة كيلو ما يدري ماذا يخرج فالمستثنى مجهول مقداره نعم وكذلك الشحم مثل شات قال أبيعك هذه الشاة أنت في حاجة إلى اللحم وأنا بحاجة إلى الشحم فأنا ابيعك الشات إلا الشحم لي نقول ما يصح هذا لأنه لا يدرى ماذا يكون الشحم الشحم مجهول الشات حية الآن تمشي فما يدرى هل يكون شحمها خمسة كيلو أو عشر كيلو أو عشرين كيلو ما يدرى فالمستثنى في جهالة نعم وان استثنى حملها فعنه انه يعني يصح يعني قول فيدخل في الخبر اي في الحديث الحديث النهي عن الدنيا الا ان تعلم نعم وان استثنى حملها فعنه انه يصح لان ابن عمر اعتق جاريه واستثنى ما في بطنها وعنه لا يصح وهو اصح للخبر استثنى حملها قال ابيعك هذه الشات او هذه البقرة او هذه الناقة لكن هي الان عشرة على وشك الولادة الحمل لي والمشتري يقول لا حاجة لي انا في الحمل انا اريد الناقة او البقرة او الشات يقول فعنه عن الامام احمد رحمه الله انه يصح والصحيح أنه لا يصح لأنه استثنى شيئا مجهولا فما يدري هذا الحمل ما يطلع على ماذا اولا من حيث حجمه لا يدرى هل يطلع عشر كيلو أو عشرين كيلو أو خمسة كيلو ثانيا من حيث صحته ومرضه لا يدرى هل يخرج صحيح أو مريض ثالثا من حيث حياته وموته لا يدرى هل يخرج حيا او ميتا ففيه جهالة والصحيح انه لا يصح واستدل على الصحة قال لان ابن عمر اعتق جارية واستثنى ما في بطنها نقول العتق عمل ابن عمر رضي الله عنه يستدل به لكن العتق اختلف عن البيع لانه اعطى هذه الجاريه لله اعتقها واستثنى حملها سيتولى تربيته ويكون رقيقا له جاريه مملوكه حامله من رقيق اخر فحملها رقيق وهي رقيقة فأعتقها المرعة لكن استثنى الولد الذي في بطنها قال هذا أريده يبقى لي رقيقا فهذا صحيح لأنه ليس هناك معاوضه أو جهالة أو غرر أو غبن يغبن احدهما لا هو اعطاه لله واستثنى شيئا ما نعم فان باع جاريه حاملا بحر وقلنا يصح وقلنا يصح استثناء الحمل صحها هنا قد تكون جاريه رقيقه حامله بحر حملها حر وهي رقيقة كيف صورت هذا نعم قد يكون رجل حر لا يملك ما يستطيع ان يتزوج حرة ولا يستطيع ان يشتري اما تكون رقيقة له فجاء إلى زيد وقال له زوجني الأمة التي عندك فرحمه زيد وزوجه إياها واشترط الزوج الفقير على أن أولاده يكونون أحرارا لا تبعا للأم وإلا في الأصل في الأولاد كما تقدم لنا أن الولد يتبع أمه حرية ورقا فهذا الولد الحمل هذا رقيق أم حر حر لأن أباه حر فهو حر ومشترط أنه حر لأن هذا الذي تزوج الامه ما اقدم على زواجها الا للضروره والشرط ان اولاده احرار ما يريد ان يكون اولاده ارقى فالامه الحامل بحر الا يجوز بيعها كسائر الامه هي امه لزيت وزوجها لشخص اخر حر وحملت منه فهي ملكه ملك زيت يتصرف فيها يجوز ان يبيعها على عمرو واذا باعها على عمرو فعمرو يدخل مدخله زيت ولد هذه الامه حر فيجوز بيعها في هذه الحال لان الرجل له ان يتصرف في ملكه فإذا قلنا يصح استثناء الحمل فهذه من باب أولى وإذا قلنا لا يصح استثناء الحمل فهذه صحيحة حتى وإن لم يصح استثناء الحمل لأنه قد يجوز شرعا ما لا يجوز شرطا ماذا هالكلام هذا الكلام ذا يجوز شرعا لأن هذا مستثنى في أصل الشرع هو حر جاء اشترى هذه الامه هذا الرجل وهي حامل بولد جنين حر فهل يكون هذا الولد رقيق لا والشرع يتشوف الى الرق فيسعى لتحرير الرقيق ولا يسعى لاسترقاق الحر الإسلام ما يحرص ولا يجيز استرقاق الحر وإنما يسعى ويحرص على تحرير الرقيق والرجل من حقه أن يتصرف في ملكه فهو باع أمة له حامل بجنين حر تبع أبيه فهذا صحيح حتى لو لم يجوز الاستثناء في البيع جاز في هذا لأنه يجوز شرعا ما لا يجوز استثناء بدليل بيع الامه المزوجة بيع الأمه المزوجة هذا فيها استثناء شرعا لا شرط رجل عنده امه متزوجه من رقيق عرضت في البيع فجاء اخر واشتراها هذا الذي اشترى الامه اخيرا هل له ان يستمتع منها بشيء مما يستمتع به الرجل من امته لا لانها مشغوله في ذمه زوج رقيق ولا يمكن يتعاقب على المراه رجلان ابدا بحال من الاحوال فهذا المنفعه والاستمتاع مستثنى في هذه الامه التي بيعت ولمن لم يعلم الخيار كيف الخيار مثلا الامه لزيد وزوجها لرقيق اخر من حق صاحب الامه الذي هو زيد ان يبيعها لانها ملكه فباعها على عمر فعمر إن كان يعلم أنها متزوجة برقيق آخر واشتراها فلا خيار له ولا يستمتع منها بشيء لأنها في ذمته زوج وإن كان لا يعلم اشتراها بنية أنه يريدها فراشا له أما